ستة، استمع إلى الساعات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور الساعة الواحدة الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة السادسة الساعة الصابية الساعة الثامنة الساعة التاسعة الساعة الآشرة الساعة الحادية عشرة الساعة الثانية عشرة